قدر فأسكنه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأ لكم به جنات من نخيل وأعشاب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون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 فإذا استويت أنت وَمَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلِنِ مُزَلَّمٌ مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُزَلِّينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِينَ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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بنقائ الاخرة واترفناهم في الحياة الدنيا واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون من يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون.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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُونُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمُّ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 أَمْ لَمْ يَأْتِ أَبَا أَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمُ الْمُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ